بسم الله الرحمن الرحيم أليس كتاب أحكمت لا يفوت مفصل من لد حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل متنما الذي فضل فضله وإن تولوا <ما> فإن أخاف عليكم عذاب يوم كبير <تصفيق> وَهُوَ على كُلِّ شَيْءٍ قدير أَلَا إِنَّهُمْ يَفْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَغْرِ من ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون.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 لفضيله الدكتور خَلَقَ خلق السماوات والارض في سته ايام وكان عرشه على الماء ليبلوكم ايكم احسن عملا Wolle im kulce الذين صبروا وعملوا صالحات أولئك لهم من رسول انا لك تارك بعض ما يوحى Amen. Panie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 من الذين آمنوا وعملوا بل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسمير هل يستويان أفلا تذكرون <تصفيق> ولقد أرسلناه عن إلى قومه ألا تعبدوه إِلَّا الله فقال الملأ الذين كفروا ma We are not ولا أقول إن ملك الله أَعْلَمُ بما في أنفسهم إليه إذا لمن الظالمين قالوا أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ Oh, uh -huh. وربكم وإليه ترجعون أم يقولون mm um. اليوم من أمر الله إلا مرحم، فحال بينهما الموج فكان من المضرقين. وَقِيلَ يَا أَبُو بَلِيعٍ مَا أَكِي وَيَا سَمَاءُ أَقُلِ رِيْضِ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ سوى السوس على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين وَلَا ذَا نُوحُ رَبَهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بَنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَكُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح أنا al mim ma laysa laka bihi قال رب اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني كُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ تِلَيَانَكُمْ بِقُبَّةٍ سَنَامٍ مِنَّا وَذَرَكَانَ تِنْ وَعَلَى وأمم سنمسعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم Ka من il الغيب winów inlej. يومك من قبل هذا تصدر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره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 قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن قول إلا أتراك بعد آلهتنا بسوء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 وَاُثْبِرُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَا نَنْسَوُ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَاتِثًا كَفُورًا ألا بعدا لعاد قومي وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم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 فلما <تصفيق> جاء هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأخذوا في ديارهم جاسب كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا لثمود وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشِّرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامًا Mamala bi tha an ja anfi نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا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 رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الرواه وجاء Dziękuje wow. أأُهَرِّلُ لَكُمْ غَتَقُمْ الله ولا وَلَنْ في فِي غَيْبِي أَلَيْسَ مِن كم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لما في بناتك من حق وإن نك لا ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوين لا ركّن شديد. قالوا يا لوق إن ما كان ليل يصيبه الىك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا إن امرأتك إنه مصيب هاما من الصبح فليت الصبح بقريب فلم فهو في الأرض بقية الله خير لكم ان كنتم مؤمنين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 وما أريد أن أخالفكم إلى ما أمهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما وما توفيقي إلا ثم هو رأكم إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف <تصفيق> تعلمون من فيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب فارتقبوا اني معكم رقيق وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ منا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظلموا الذين ظلموا الصيحة فَأَصْبَحُوا في ديارهم جاثمين لا لم يمن فيها الا قد لما ما كما دا ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. بآياتنا وسلطان مبين في العون وملئه فتضع النرجس رشيد يقده قومه يوم القيامه وفئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة سلف دون المرفوض ذلك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا هم سماع عن ما زادوهم غَيْرَ تَسْبِيبَ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةَ إِنَّ انه اليم شديد في ذلك لمن خاف عذاب ذلك يوم مجموع لهم الناس وذلك يوم مشهور وما نأخره إلا لأجل معدود يوم يأس لا تكلم نفس إلا بإذن فمنهم شقي وسعيد، الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيط والدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء فأعال لما يريد وَأَمَّنَ الذين سعدوا ففي الجنة ناس خالدين فيها ما ذات السماء والارض إلا ما شاء رب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 لا تصيبهم غير منقص ولقد اتينا من الكتاب كتاب فخلت ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منهم رين وَإِنَّ كُلَّ رَبُّكَ أعمالهم بما يأملون خبير فاتقم <تصفيق> كما أمر ومن na małęę ale tę pługą In naówi ma ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله وَأَقِمِ الصَّلَاةَ صَلَاتَ ٱلْفَجْرِ وَٱلْعَصْرِ وَٱلْمَغْرِبِ هبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين <تصفيق> And I know. ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأم جهنم من الجنة ناس أجمعين وكلنا قصوا من أذار ما و جاء ان وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَنْهَا أرض وإليه يرجع الأمر كلك فاعبده وتوكل عليه وما ربك بظافل عما تعملون